قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ذكر هنا الآية الكبرى فقط وذكر تعالى أن فرعون جمع بين التكذيب والعصيان وتقدم في سورة القمر قوله ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر قال وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال هو اسم لما جعل نكالا للغير أي عقوبة له حتى يعتبر به والكلمة من الامتناع ومنه النكول عن اليمين واختلف في الآخرة والأولى أهي الدنيا والآخرة أم هما الكلمتان العظيمتان اللتان تكلم بهما فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري والثانية قوله أنا ربكم الأعلى قال ابن عباس وكان بينهما أربعون سنة وقد اختار ابن كثير الأول واختار ابن جرير الثاني ومعه كثير من المفسرين ولكن يرد على اختيار ابن كثير أن السياق قدم الآخرة مع أن تعذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى وهي الدنيا كما يرد على اختيار ابن جرير أن الله تعالى جعل أخذه إياه نكالا ليعتبر به من يخشى والعبرة تكون أشد بالمحسوس وكلمتاه قيلتا في زمنه والقرآن يشهد لما قاله ابن كثير رحمه الله وذلك في قول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وهذا هو محل الاعتبار وقد قال الله تعالى بعد الآية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى واسم الإشارة في قوله إن في ذلك راجع إلى الأخذ والنكال المذكورين أي المصدر المفهوم ضمنا في قول الله تعالى فأخذه الله وقوله نكال بل إن نكال مصدر بنفسه أي فأخذه الله ونكل به وجعل نكاله به عبرة لمن يخشى قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء لما كان فرعون بتلك المذابة من الطغيان والكفر وكان من أسباب طغيانه الملك والقوة كما في قول الله تعالى وفرعون ذي الأوتاد وقوله إن فرعون على في الأرض وقوله عنه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه كلها مظاهر طغيانه وعوامل قوته خاطبهم الله بما آل إليه هذا الطغيان ثم خاطبهم في أنفسهم محذراً من طغيان القوة بقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء حتى لو ادعيتم أنكم أشد قوة من فرعون الذي أخذه الله نكال الآخرة والأولى فهل أنتم أشد خلقا أم السماء وقد جاء الجواب مصرحا بأن السماء أشد خلقا منهم في قول الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبين ضعف الإنسان في قوله في المعنى نفسه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، وفي هذا بيان على قدرة الله جل وعلا على بعثهم بعد إماتتهم وصيرورتهم عظاما نخرة وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى شيء من ذلك عند آية الصافات فاستفتهم اهم أشد خلقا أم من خلقنا قوله تعالى بناها رفع سمكها فسواها قال صاحب التتمة اذابه الله تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك في سورة قاف عند قول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها في هذه الآية الكريمة وصف الأرض بأن الله تعالى دحاها وجاء في آية أخرى أنه طحاها بالطاء وجاء في آية أخرى أنه بسطها وهي قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت وقد اختلف في تفسير قوله دحاها فقال ابن كثير تفسيره ما بعده أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها وهذا قول ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال القرطبي دحاها أي بسطها والعرب تقول دح الشيء إذا بسطه وقال أبو حيان دحاها بسطها ومهدها للسكنة والاستقرار عليها ثم فسر ذلك التمهيد بما لا بد منه من إخراج الماء والمرعى وإرسائها بالجبال ومما ذكر يتأتى أمر السكن والمعيشة حتى الملح والمأكل والمشرب وهذا هو كلام الزمخشري بعينه وقال الفخر الرازي دحاها بسطها قال المؤلف فترى أن جميع المفسرين تقريبا متفقون على أن دحاها بمعنى بسطها وقول ابن جرير وابن كثير إن دحاها فسر بما بعده لا يتعارض مع البسط والتمهيد كما قال أبو حيان إنه ذكر لوازم السكنى إلى المعيشة عليها من إخراج مائها ومرعاها لأن بهما قوام الحياة قال المؤلف أذابه الله قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها العشية ما بين الزوال إلى الغروب والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وهذا تحديد بنصف النهار وقد جاء التحديد بساعة من نهار وجاء يوما أو بعض يوم وجاء قوله إلا بثتم إلا عشرا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند قول الله تعالى في سورة يونس ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار واحال على دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وبهذه الإحالة ينتهي ما كتبه المؤلف أثابه الله في تفسير سورة النازعات وعليه فستكون لقاءاتنا القادمة بإذن الله تعالى في تفسير سورة عبسه حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته